يا زهره قادم حسنوني يا زهره مولدا هنوني يا زهره يا زهراء، يا زهره يا زهره يا زهره يا زهره متهاناينه ندع بشفاعه من حقق امانينا نترجى من عيل شفيع عن شلف مهدينا طال الصبر والشوفه الموعد حنني انا طال الصبر والشوفه يا زهراء يا زهراء يا زهراء زهراء حاتم هسن مول حاتم هسن مول ولد هنه اولي هنه اولي يا Al-Zahra Nagaha Balla-Zahra ila ruht fadyena ya zahra ya zahra ya zahra ya zahra زال الحرم ما عاد يساوي معانيها شمس الله من تم الفجر طلعت تحييها زال الحرم ما عاد يساوي معانيها شمس من تبدل فجر طلعت تحييها كل اللي جو تعنت له الفرحه تحييها وحتى الكواكب للمهد الكاكب المهد نزلت واليها يا زهراء شيعة علي تنادي يا زهراء يا دين ومراضي يا زهراء يا بضعة الهادي يا زهراء يا زهراء اشرقت بسرار قدسية عيل شفيع الطاهرة الراضي المرضية وضعت محمد اشرقت بسرار قدسية عيل شفيع الطاهرة الراضي المرضية حسنها رحمة الباري بالقدر ليلة ولادتها يا زهراء والرحمة من عيدها يا زهراء